وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين لما أطل محمد زكت الربا واخضر في البستان كل شيمي صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام نشرف برفعه في كل صلاة نصليها كل يوم مرات ومرات فكيف بهذا السلام في ليلة مباركة شريفة كليلة الجمعة عباد الله؟ حيث ندبنا إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وهذا اليوم المبارك يوم الجمعة سيد الأيام ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الانام فللصلاه عليه في هذا اليوم وهذه الليلة مزية على سائر الأيام وهو القائل بأبي وامي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة ومجلسنا هذا الذي ما زلنا نقلب فيه صفحات من حقوقه عليه الصلاة والسلام الواجبة له على أمته من كتاب الشفى بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما نغترف به بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كلما مر رسمه وذكر وصفه وجاء الحديث عنه بأبي وأمّه عليه الصلاة والسلام فينصرف أحدنا من مجلسنا هذا وقد اغترف من الصلوات والسلام على نبي الهدى والرحمة بل إن شئت فقل اغترف من صلوات ربه من فوق سبع سماوات عليه العبد الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كما صح من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم شرف ومغنم ومربح عظيم صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم أجر وكنز من الحسنات صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم حب نروي به القلوب الضمأ لهذا النبي الكريم صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بأقل القليل في حقه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم أيها الكرام ليلة الجمعة تزدهر وتضيء سماؤها وتلالا نجومها بالصلاة والسلام على النبي المصطفى من بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بعثه ربه سبحانه وأيده بالمعجزات والآيات الباهرات أنزل عليه الوحي فعاش صلى الله عليه وسلم في سن الدعوة 23 وعشرين سنة ما فتئ ولم يكل حتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وها نحن نأتي اليوم نشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرون متطاولة من الزمان بعد مئات وآلاف من السنين كان فيها عليه الصلاة والسلام يدعو الأمة يخرجها بأمر ربها من الظلمات إلى النور فكم له من الحق العظيم الواجب على أمته كم يجب له من الوفاء فيما قام به عليه الصلاة والسلام وفيما أقره القرآن هذا الباب العظيم مازلنا نقف في أبواب منه في مسائل جاءت معنا في كتاب الشفاء فإن القاضي عياض رحمه الله كما مر بكم في مجالس سابقة قد أتى في آيات من كتاب الله يبين فيها العظمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصفها القرآن الآيات المتناثرة في كتاب الله هنا وهناك تحكي عظمة لمنزلة هذا النبي الكريم وجلالا وشرفا ورفعة قدر لهذا النبي العظيم عظمه ربه وأعلى شأنه ورفع مكانته هذا باب ما زلنا نقلب فيه الفصول فصلا فصلا أتممنا فصولا خمسة بحمد الله ونحن نشرع الليلة في الفصل السادس من الباب الذي أراد به المصنف رحمه الله أن يبين من كتاب الله ما هي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصولا إلى قضية عظمى يا كرام هي أن نعرف عظمة هذا النبي الكريم عند ربنا العظيم عظمته صلى الله عليه وسلم جاءت في كتاب الله في آيات متعددة هنا وهناك فأتى المصنف رحمه الله وجمع هذه الآيات ثم صنفها ووبوبها ورتبها في فصول متتابعة تنتظم كالعقد يحل بها المسلم جيده حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثلها في طريقه تعظيما وتوقيرا وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا قوم عظم ربكم شأن نبيكم صلى الله عليه وسلم ثم جاءت الآيات ما كان فيها بالقسم وبغيره تبين مكانته عليه الصلاة والسلام عند ربه لنعلم يا أمة الإسلام أن لنا نبيا عظيما عظمه ربه من فوق سبع سماوات وفي ذلك إشارة تنتظم في دلالات يجب أن تكون نصب عينيك لمسلم ومسلمة فما عظمه الله وجب أن نعظمه فإذا ما وقفنا على هذا القدر من كتاب الله وتلك الآيات التي تشير إلى مكانة وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نقف على جملة من الحقائق أبرزها ثلاث أولها أن نعظم ما عظم الله وقد عظم الله في كتابه شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يسع مسلما فيما يعلم أن الله عظمه إلا أن يعظمه تعظيما لله ولشعائر الله ولحرمات الله وأما الأخرى فان نعلم يا كرام أن هذه المنزلة الرفيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التعظيم يراد به تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أراد الله إذ إن من مقاصد البعثة التي أرسله الله بها أن يكون بين أمته معظما وقورا محبوبا مجللا صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ في كتاب الله انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فتعزيره عليه الصلاة والسلام يعني تعظيمه واحترامه وتوقيره ونصرته كل ذلك مطلب بل هو من مقاصد البعثة كما سمعت لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وأما الحقيقة الثالثة فانه إذا ايقنا أيها الكرام أن هذه المنزلة الرفيعة ثبتت لنبينا عليه الصلاة والسلام جلية في كتاب الله ليس في آية بل في آيات ولا في سورة بل في سور متعددة المكي ومنها والمدني علمنا يقينا أنه عليه الصلاة والسلام قد تبوأ عند ربه من الحفاوة والمكانة والرفعة وعظيم القدر ما يجعل كل مسلم محب تواقا أن يقرب من ربه كما اقترب نبيه عليه الصلاة والسلام وأن تعلو منزلته عند ربه فليس أمامه والله إلا أن يشمر ويحث الخطى وينطلق متتبعا سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام لعلمه أنه قد ارتقى مرتقا ما بلغه أحد من الرسل ولا الانبياء ولا الملائكة الكرام عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام فإذا علمت أن نبيك عليه الصلاة والسلام قد بلغ الذروة في العز والمجد والسؤدد وعلو المكانة والشرف والرفعة عند ربه فانطلق رعاك الله اتبع خطاه وأنت تبحث متلهفا عن مواضع لك من الشرف تتبوأها في الدنيا والآخرة أقربنا منزلة وأشدنا حبا وأصدقنا اتباعا وأقوانا ايمانا هو ذاك الذي ما زال يقترب من خطوات الحبيب صلى الله عليه وسلم وما زال يحث الخطى ينشد القرب من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام رجاء أن يكون قريبا منه في منازل الآخرة إذا التقى به وحشر في زمرته وفاز بشفاعته نسأل الله عز وجل جميعا أن يكرمنا بها أيها الكرام هذا مجلسنا الرابع عشر في الحديث عن الفصل السادس الذي عنون له المصنف القاضي عياض رحمه الله بقوله فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه الصلاة والسلام مورد الشفقة والإكرام هذا فصل فيه ضرب آخر ولون آخر من ألوان التعظيم الإلهي لرسول الله عليه الصلاة والسلام مر بك في فصول سابقة كيف أن الله عظم قدره لما أقسم بعمره فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وكيف أن الله عظم شأنه لما أقسم له في القرآن أنه عزيز المكانة عند ربه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وهكذا ما جاء في سورة القلم وسورة النجم هذا فصل آخر يورد فيه المصنف رحمه الله مواضع من كتاب الله فيها خطاب في عظيم اللطف والرأفة والرحمة من ربه عز وجل يتناول فؤاد الحبيب عليه الصلاة والسلام بقدر عظيم من المبرة والإكرام والشفقة والرحمة وليس دلالة ذلك إلا عظيم المنزلة له عليه الصلاة والسلام عند خالق الأولين والآخرين وديان يوم الدين عظم الله شأنه فيواسيه ربه من فوق سبع سماوات فيما يجد في طريق الدعوة من اللأواء والشدة والكرب والبأساء يحن عليه الصلاة والسلام إلى شأن أمته أن تستجيب ويضيق صدره لما يجد من الصدود والإعرام تكذيبا وسخريه واستهزاء وأذية واعتداء لأنه بشر بأبي وأمه وصلى الله عليه وسلم فتنزل الآيات تسرية لفؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتأتي المواضع من القرآن متتابعة تسلي عنه وتفرج عنه وما ذاك إلا لون عظيم من مكانته وحفاوة الوحي بشأنه عليه الصلاة والسلام هذا فصل نقف فيه على بعض مواضع من كتاب الله فيه لون آخر من ألوان التعظيم من ألوان المنزلة العليه له عند ربه ليظل مقروءا ومسموعا أيها الإخوة على مر الزمان ما لنبينا عليه الصلاة والسلام من المكانة والحفاوة والرفعة والشرف عند ربه من فوق سبع سماوات هذا الرب الرؤوف الرحيم البر الكريم يأتي في كتاب الله لنجد مواضع من كلام ربنا الكبير المتعال فيه عظيم الشفقة والرأفة والرحمة بفؤاد وقلب المصطفى عليه الصلاة والسلام والله لن تنصرف من هذا السياق القرآني إلا وملء صدورك شعور أن له من الحفاوه والمكانة والمنزلة الرفيعة ما يجعلك أن تنظر أي شأن له من العظمة والحب والاحترام في قلبك عبد الله هذا الذي بلغ المبلغ الكبير الذي ما زلنا نقرأه في كتاب الله هذه الآيات نحفظها نقرأها نسمعها نرتلها نترنم بها ينبغي أن تظل ذات وقع وأثر عظيم في افئدتنا معشر المسلمين في كل ما ينبغي أن يتدبر له كلام ربنا وأحد المعاني العظيمة في مثل هذا السياق هو الوقوف على تقرير هذه الحقائق وانزاله عليه الصلاة والسلام المنزلة اللائقة به حبا وتعظيما وتوقيرا واجلالا وتصديقا لنكون اصدق في حبنا لنكون ادق واعمق في إيماننا لنكون أقرب أيضا في استناننا وتطبيقنا للسنن والله كم تشتاق القلوب الناصحة المؤمنة الصادقة أن تبصر لها في الحياة وبعد الممات موضعا أقرب ما يكون من هديه عليه الصلاة والسلام ومن منزلته ومن عظيم رفعته التي بواه الله تعالى اياها نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ليحصو رحمه الله تعالى الفصل السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه السلام مورد الشفقة والإكرام قال تعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قيل طاها اسم من أسمائه عليه السلام وقيل هو اسم لله وقيل معناه يا رجل وقيل يا إنسان وقيل هي حروف مقطعة لمعان وقال الواسطي رحمه الله تعالى أراد يا طاهر يا هادي وقيل هو أمر من الوطن والهاء كناية عن الأرض اي اعتمد على الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة وهو قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نعم أورد المصنف رحمه الله في مطلع هذا الفصل الذي أراد أن ينتخب فيه من آيات القرآن ما فيه دلالة واضحة جلية على عظيم المنزلة لرسولنا صلى الله عليه وسلم فأتى بقوله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تقدم في مجلس سابق أن طه على اختلاف أقوال المفسرين في معناها فإن الأقرب الذي تبرأ به الذمة ويوكل فيه العلم إلى الله أن يرد علمها إلى قائلها سبحانه وتعالى فالله أعلم بمراد هذه الحروف المقطعات وإن قيل هو من أسمائه عليه الصلاة والسلام إلا أن ذلك لا يثبت ولا يدل عليه الدليل والراجح عدم عد هذا اسما من أسمائه وإنما الذي حمل القائل بأنه اسم من أسمائه مجيء الآية بعدها على سبيل الخطاب له طاها ما أنزلنا عليك فكأنه فهم أنه نداء له عليه الصلاة والسلام يا طاها لمجيء الخطاب بعدها مباشرة له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وهكذا جاء في قوله ياسين لأن الخطاب جاء بعدها والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين والراجح أن ذلك ليس من أسمائه عليه الصلاة والسلام أورد المصنفها هنا بعض الاقاويل في تفسير معنى طاها مما ثبت به عن السلف القول وقد تقدم في مجلس سابق قيل طاها اسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام وقيل هو اسم لله ونسب هذا القول لحبر الأمة بن عباس رضي الله عنهما وقيل معناه يا رجل وقيل يا إنسان يعني ببعض اللغات الأخرى وقيل هي حروف مقطعة لمعان يعني معان استأثر الله تعالى بعلمها فيقال الله أعلم بمرادها وقال الواسطي أراد يا طاهر يا هادي فكأن المعنى هو الاجتزاء بالحرف الأول من كل كلمة الطاء للدلالة على طاهر والهاء للهادي وقيل هو أمر من الوطء والهاء كناية عن الأرض طاها قيل معناها الأمر بالوطئ من الفعل وطئا فالأمر منه يقال فيه طأ بطاء وهمز فيقال طأ فأبدلت الهمزة هاء فيقال طه أو طاها وقيل هي معناها مأخوذة من قولك طأها فعل أمر دخلت عليه الضمير طأها فأبدلت الهمزة الفا فقيل طاها فيعود الضمير على الأرض أي يا محمد طئ الأرض بقدميك وهذا المعنى مأخوذ من رواية سيأتي بها المصنف رحمه الله بعد قليل وهي لا تصح سندا لكن فيها الدلالة إلى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يجتهد في قيام الليل وينصب ويتعب فيقف على قدم واحدة قيل له طئ الأرض بقدميك ما أنزلنا عليك القرآن؟ لتشقى أي لتتعب نفسك وتجهدها لكنه يراد التعبد لله والانتصاب في طاعته بما لا يبلغ هذا المبلغ من الإشقاق والتعب قيل قيله أمر من الوطء والهاء كناية عن الأرض أي اعتمد على الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة وهو قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نعم قال رحمه الله تعالى نزلت الآية فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل قال رحمه الله أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغير واحد عن القاضي ابي الوليد الباجي إجازة ومن أصله نقلت قال حدثنا أبو ذر الحافظ قال حدثنا أبو محمد الحموي الحموي الحموي قال حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشي قال حدثنا عبد محي قال حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل واحدة ورفع الأخرى فأنزل الله تعالى طاها يعني طئ الأرض يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا ولا خفاء بما, ولا خفاء بما في هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة وإن جعلنا طه من أسمائه عليه السلام كما قيل أو جعلت قسما لحق الفضل بما قبله لحق الفصل لحق الفصل بما قبله نعم اورد كما سمعتم هذا الحديث بالروايه الربيع بن انس وهو ابن انس بن مالك رضي الله عنه والربيع بن أنس ليس صحابيا وبالتالي فهذه روايه مرسلة يعني ليست من قبيل الصحيح عند المحدثين لانقطاع السند وفيها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يعني صلاة الليل قام على رجل واحدة ورفع الأخرى مع كون الرواية لا تصح لكن المقصود في المعنى أن وقوفه في قيام الليل عليه الصلاة والسلام على قدم واحدة كان الحامل على ذلك إظهار التعبد لله والاجتهاد في الطاعة وبذل مشقة النفس طلبا لمرضات الله فكان هذا منسوبا إليه عليه الصلاة والسلام فعله في قيام الليل قال فأنزل الله تعالى طاها يعني طائل الأرض يا محمد يعني قف بقدميك كلتيهما ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قال المصنف رحمه الله ولا خفاء بما في هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة أين الإكرام؟ في السياق وأين حسن المعاملة في لفظ الآية هو في لذيذ الخطاب ودفء العبارة وروعة البيان طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لا تجعل طه نداء له عليه الصلاة والسلام ولسما من, من أسمائه تأمل في قوله سبحانه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني يا محمد والخطاب له عليه الصلاة والسلام فلماذا أنزل الله القرآن أنزل الله القرآن ليكون مصدرا لسعادة البشرية لكن لذيذ الخطاب فيه إشعار بعلو المكانة وشرف المنزلة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني لتتعب إذن يا محمد ما أنزل عليك الوحي ليكون سببا للشقاء ولا للتعب أو النصب الذي يمكن أن ينقطع به المرء عن مسيره إلى ربه ترى ما الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ليقول له ربه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما هو إلا شدة الاجتهاد والتعب والنصب في سبيل مرات ربه تارة في عبادته وصلاته ودعائه وذكره وتارة في القيام بما كلفه ربه بتبليغ الدعوة والرسالة والوحي وإرشاد الناس وهداية البشرية واحتمال ما يجد في ذلك من الصدود والأذى والإعراض والتكذيب والسخرية والاستهزاء كل ذلك يا احبه جهاد عظيم وبذل كبير كان يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أما رأيت أن ربه لما رأى من حاله التعب والنصب فيما أنزل عليه القرآن لأجله القرآن هو الذي قال له يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القران ترتيلا القرآن هو الذي قال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر القرآن هو الذي قال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب هذا التكليف الإلهي العظيم هذه الرسالة الجليلة التي تنوء بحملها الجبال هذا التكليف العظيم الذي قام به المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت حياة جهاد وتضحيه وبذل وعطاء كانت حياة تعب ونصب وشقاء لكنه الشقاء الذي يطلب به مرضاة الله فلما قام ما قام به عليه الصلاة والسلام من صنوف الإجهاد والتعب والنصب في سبيل القيام بما كلفه به ربه يقول الله له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أو ما تلمست في ثنايا الآية وعباراتها اللطيفة التي تلمس فؤاد المصطفى عليه الصلاة والسلام لتظهر له عظيم الود والكرم والبر واللطف الذي يصل إليه من ربه أما إذا كان المعنى أن القرآن وحده مصدر إسعاد لكان كافيا في السياق أن يقال ما أنزلنا القرآن لتشقى لكن أن يقال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى والخطاب له عليه الصلاة والسلام إنما هو في الحقيقة يلتمس فيها من الدلالة ما أراده المصنف رحمه الله عظيم البر عظيم اللطف عظيم الود الذي كان يجد عليه الصلاة والسلام في خطاب ربه له من فوق سبع سماوات ترى ما الذي كان يعيشه عليه الصلاة والسلام من الشعور وجبريل عليه السلام يأتيه بالوحي من فوق سبع سماوات وهو يسمع ربه يقول له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بالله عليك أي منصرف له عليه الصلاة والسلام بعد هذا الوحي وفؤاده يعيش غمرة هذه العناية الإلهية هذه الحفاوة الربانية هذا الكرم الإلهي الذي يقول الله له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لكن الآية تتول تتلى إلى قيام الساعة ونسمعها ونقرأها لنعلم أن ربه قد قال له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إذا هو مصدر إسعاد والقرآن كذلك أيها الكرام لتشقى يعني لتتعب لكن عبر بالشقاء للدلالة على نقيضه إذا كان القرآن لم, أنزل لم ينزل للشقاوة فلن يكون إلا للسعادة السعادة في القرآن في ثناياه في آياته في طياته بين مضامين سوره وآياته جاء مضمنا في كتاب الله الذي نقرأه صبح مساء هذا منجم السعادة وكنزها لنا أمة الإسلام لأن الله قد قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إذا هو سعادة وإسعاد نجدها مخبوءة في كتاب الله فمن أرادها أقبل عليها من تحراها بحث عنها لكنها والله ليست في كثرة أموال ولا رفعة مناصب ولا سعه في نعيم الحياة السعادة التي أشار إليها القرآن مخبوءة بين آياته وأسراره وعجائب حكمه وبديع آياته ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى كما قال قتادة رحمه الله لا والله ما جعله شقاء ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة هكذا هو القرآن وقد وصف الله القرآن في القرآن بأوصاف تندهش لها العقول المبصرة وتتيه معها العبارات التي يمكن أن تقرب المعنى وصف الله القرآن بأنه نور وهدى ورحمه وأنه شفاء وأنه عجب وأنه شيء ما يعرفه البشر عادة في سائر الكلام هذا القرآن هو المنجم الذي تعود إليه البشرية اللاهثة الباحثة عن السعادة لتجدها في كتاب الله لكن تجدها في كتاب الله إذا أقبلت عليه بقلوب مفتوحة وعقول متدبرة وألسنة تالية وأذان صاغية عندها والله ستستظل البشرية بظل السعادة التي جعلها الله في كتابه الكريم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وهكذا هو دين الإسلام دين رحمة دين سلام دين سعادة تهنأ بها الحياة البشرية أبدا والله ما كان القرآن ولا الاسلام سبيلا تجد فيه البشرية ضيقا ولا ظلما ولا عنة ولا شقاء كيف؟ والله قد قال منذ أن أنزل كتابه على نبيه عليه الصلاة والسلام ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فأي شقاء يمكن أن يبقى في قلب مسلم أقبل على القرآن؟ أي شقاء يمكن أن يظل له أثر ولو ضئيل في حياة عبد أقبل على القرآن؟ فعاش معه وتنعم به وتلذذ بالعيش معه وبصحبته والله إن أسعد الناس حظا في الحياة وأهنأهم بالا وأريحهم فؤادا وأكثرهم سكينة وطمأنينة وانشراحا هم أكثرهم حظا من كتاب الله؟ أخذن به قراءة وحفظا فهما وتدبرا علما وعملا أولئك أسعد البشرية دع عنك وصفات السعادة دع عنك ما يكتبه المفكرون والمجربون وخبراء الحياة دع عنك ما يقوله كبار البشر في وصف أوصاف السعادة وطرقها وأبوامها ها هو كتاب الله بين أيدينا ليس طلاسم ولا الغاز ولا عبارات مقفلة هو كلام عربي مبين من قرأه فهمه تدبره استدل بنور الهدى الذي جعله الله تعالى فيه عاش أسعد الناس والله قد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا قوم إذا كان الذي أنزل عليه القرآن رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي كان يتكبد من عناء الوحي ما يراه أصحابه فيشفقون عليه عندما يأتيه الوحي فيجد أثره ومشقته وشدته وعناءه ومع ذلك يقول الله له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فأي معنى يمكن أن يجده أحدنا مع كتاب الله وقد سمع هذه الآية التي نزلت قبل أربعة عشر قرن من الزمان وزيادة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إنها والله سعادة الحياة التي جعلها الله تعالى في ضمن كتابه الكريم وكلامه العظيم جل في علاه قال الله سبحانه وتعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى قال المصنف ولا خفاء بما في هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة نعم قال رحمه الله تعالى ومثل هذا من نمط الشفقة والمضرة قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا اي قاتل نفسك لذلك غضبا او غيظا او جزعا ومثله قوله تعالى ايضا لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ثم قال إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين قال المصنف رحمه الله ومثل هذا من نمط الشفقة هذا موضع آخر من كتاب الله يقول الله فيه في آيتين من كتاب الله خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك في الآية الأولى في سورة الكهف لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا وفي الآية الأخرى لعلك باخع نفسك الا يكون يكونوا مؤمنين لعلك يا محمد باخع نفسك أي مهلك نفسك ومحملها ما لا تطيق ما الذي يجعله عليه الصلاة والسلام يجد في نفسه هذا القدر من العنت والهلاك والشدة في قلبه الكبير الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام ما نزلت الآية إلا تطمين لفؤاده إلا توسعه لقلبه العظيم عليه الصلاة والسلام على سعة فؤاده ورحمة قلبه عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان يجد ضيقا وحزنا وألما شديدا تدري لما؟ لأنه يجد التباطؤ من أمته التي بعث إليها أن تتأخر في الاستجابة لدعوته سبحان الله حتى إذا ذاق صدر الحليم حتى إذا حزن صدر الرحيم عليه الصلاة والسلام فإنما هو لأجل أمته ولما وقف هذا المعنى واستنطقته هذه العبارات تجد الآية في تمام هذا اللطف الإلهي في تطمين الفؤاد النبوي وتسليته والتوسعة عليه فلعلك باخع نفسك لعلك مهلك نفسك يا محمد على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف يعني ما لك حق أن يكون هذا شأنك وما ينبغي أن يبلغ بك هذا الحرص وهذا الحب وهذه الرأفة وتلك الشفقة لا ينبغي أن تقودك إلى مشارف الهلاك بنفسك رفقا بفؤادك يا رسول الله رفقا بقلبك العظيم يا محمد ألا تهلك نفسك من أجل قوم طمس الله على قلوبهم وارتدوا على أدبارهم وأخذوا من الدعوة وصاحبها موقف العداء عليه الصلاة والسلام لكنه التلطف والترفق والتأني بقلب الحبيب عليه الصلاة والسلام بالله عليه هل هذا إلا حفاوه إلهية عظيمة بقلب هذا النبي الكريم الذي يجد من العنة والإشفاق والقلق بشأن الأمة التي أعرضت وصدت واستكبرت واستنكفت عن قبول الدعوة والهداية والدخول في الدين فيجد هذا القلب البشري عناء ومشقة وتعب وحزن نفس تماما كالذي يحصل في قلب كل ناصح غيور محب حريص يحمل هم الدين والدعوة لكنه شتان شتان أن يعيش القلب البشري هذا اللون من العناء والشفقة والحرص وهذا الهم فيأتي الوحي عذبا سلسبيلا يرطب الفؤاد المحزون فلعلك باخع نفسك أتهلك نفسك يا محمد رفقا بفؤادك هونا على قلبك فإن الله كاتب أمره وقاض سبحانه وتعالى ما أراد في هؤلاء العباد ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ربما كان في تدبير الإله وتقدير الخالق سبحانه أن تنزل عليهم آية تلجئهم إلى الإيمان أو بلية فتعاقبهم وتؤاخذهم على صدودهم وإعراضهم إنما يكفيك همك أيها القلب النبوي يكفيك ما أنت فيه من شدة الحرص والهم الذي اطبق على الفؤاد والله يا أحبة إن كان رسولنا عليه الصلاة والسلام ليشعر في تنزل هذا الوحي بمثل هذه الآيات على فؤاده الذي يكاد يتقطع شفقة وحرصا وحزنا وهما وغما على أمة يحرص عليها وهي تعانده يدله على الخير وهي تباعده يأخذ بيديها إلى النجاة وهي تأبى إن كان فؤاده عليه الصلاة والسلام يشعر بعظيم هذه المواساة وهذا التلطف في الوحي الذي ينزل كالبلسم على الفؤاد المحزون على القلب الجريح الشاكي فإننا والله إنما نشعر ونحن أمته أنها مقام عظمة تبوأها رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يكون في كتاب الله خطاب ينزل وكلام يتلى ووحي يقرا إلى قيام الساعة قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب قوله تعالى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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين, سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قال مكي رحمه الله تعالى سلاه الله تعالى بما ذكر وهون عليه ما يلقى من المشركين وأعلم أن من تمادى على ذلك يحل بم يحل به ما حل بمن قبله نعم هذه آيات أخرى في هذا الفصل قوله سبحانه وتعالى إن كفيناك المستهزئين قوله سبحانه ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون لا شك أن سياق هذه الآيات وأمثالها دليل على نصرة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وعلى توليه إياه وعلى عصمته عليه الصلاة والسلام وعلى حمايته وحفظه من عدو يناله أو كيد يتربص به لا شك لكن الآية أيضا تحمل في ضمنها بمثل هذا السياق الذي سمعت في القرآن أن الله عز وجل يتوعد بنصرته وبحفظه وحمايته وبكفايته عليه الصلاة والسلام أن يكون له عون أو درء سوى المدد الإلهي الذي يحيطه الله تعالى به هذه الكفاية الإلهية هذه النصرة الربانية هذه الحفاوه التي يجدها نبينا عليه الصلاة والسلام في آيات تتكرر في موضع عن موضع تدل على معنى واحد أنك يا محمد بمنزلة عظيمة ومكانة رفيعة عند ربك فلا تحسبن أن الله عز وجل سيكلك إلى عدوك أبدا لن يكيله الله إلى أعدائه ولن يجعله وحيدا ولن يجعله بين أيديهم في مقام السخرية والتعدي والاستهزاء حاشا يقول الله له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين هذه تحقيق الكفاية والتي جاءت جزما بمثله في قوله سبحانه أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام وأنت تقرأ في طيات مثل هذه العبارات والألفاظ في القرآن تجد في طياتها هذا المعنى الكبير الحفاوة هذا المعنى العظيم المنزلة الرفيعة هذا المعنى الكبير المرتبة الرفيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه نصرة النعم لكن في طياتها عظمة المقام ورفعة الشان لنجعل لنا في قلوبنا منزلة تليق بهذا المقام لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام لتمتلئ القلوب حبا يليق بمثل هذه المنزلة لتمتلئ القلوب ايمانا يليق بهذه المرتبة تمتلئ القلوب استنانا واتباعا وطاعة واقتداء لنبي عظيم هذه منزلته التي نقرأها في كتاب ربنا الكريم ليست آية ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا خمسا ولا عشرا إنها آيات جاءت تتنزل في الوحي جاءت بين مكة والمدينة جاءت في مواضع متعددة يقول الله له إنا كفيناك المستهزئين يقول له أليس الله بكاف عبده بل ويسليه بنصرة هي من جنس نصرة الله لإخوته الأنبياء عليهم السلام ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أحاط بهم العذاب وعاد المكر عليهم وانتصر الله لأنبيائه ورسله كما قال الله سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وكما قال سبحانه لا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد تلك قضايا متقررة في كتاب الله وقواعد لا يتطرق إليها الشك ولا اللبس ولا التردد أن الله ناصر أنبياءه ورسله الكرام عليهم السلام هذه قاعدة يستوي فيها الأنبياء أولهم وآخرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فالسؤال الآن إذا كان الله قد قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وقال انا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين تلك قواعد متقرره في كتاب الله فما معنى أن يأتي بعد ذلك مواضع أخرى آيات أخرى من كتاب الله فيها الخطاب المخصوص لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كفيناكا المستهزئين والله لن تجد فيها إلا مزيدا لتقرير المعنى المتقرر في تلك القواعد القرآنية ومزيدا من لطف وعناية وحفاوة أراد المصنف رحمه الله إبرازها بمثل هذا السرد من الآيات ولقد استهزئ برسل من قبلك يعني حصل لك ما حصل له وتولاهم الله كما سيتولاك في عنايته ونصرته وحمايته سبحانه وتعالى فحاق بالذين سخروا منهم أي وسيحيق بمن يفعل هذا من أمتك مثل الذي حاق بالأمم السابقة ممن استهزأ بمقام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله تعالى ومثل هذه التسليه قوله تعالى وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ عَزَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا أَخْبَرَهُ بِهِ عَنِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ وَمَقَالِهَا لِأَنْبِيَائِهِمْ قَبْلَهُ وَمِحْنَتِهِمْ بِهِمْ وسلاه بذلك عن محنته بمثله من كفار مكة وأنه ليس أول من لقي ذلك ثم طيب نفسه وأبان عذره بقوله تعالى فتول عنهم أي أعرض عنهم فما أنت بملوم أي في أداء ما بلغت وإبلاغ ما حملت نعم ومثل هذه التسليه قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون هذا الخطاب في القرآن لرسولنا صلى الله عليه وسلم لا يخفى ما فيه من التسلية لفؤاده والتخفيف عنه, والتخفيف عنه في هول ما يصيبه من هذه العبارات الجارحة والإساءات له عليه الصلاة والسلام وليس يخفاكم يا كرام أن الكريم في قومه والمهاب والمحترم يعز عليه أدنى عبارة فيها قدر من إساءة الأدب وإنقاص المنزلة وايضا من عدم الاحترام فكيف بك إذا كان هذا الرجل المهاب الذي ما كان يعرف قبل البعثة إلا بالصادق الأمين والذي كان يضرب به المثل عفه وطهارة ونزاهة وصدق وامانه فينقلب ذلك تماما بعد البعثة بالنبوة ليسمع العبارات التي تطرق سمعه الكريم عليه الصلاة والسلام فيقال له ساحر ويقال له شاعر ويقال له كذاب ويقال له مجنون ثق تماما أنها أشد من وقع السهام والنبل على فؤاد الكرام النبلاء أن يالف أحدهم من عبارة تسيء إلى منزلته أو تحط من قدره ومكانته فما الباب الفضل والنبل والكرم بشيء أعز عليهم من جاههم ومنزلتهم ومكانتهم بين الأقوام فكان كذلك فؤاد الحبيب عليه الصلاة والسلام يشق عليه ما يسمع من تلك العبارات النابية والألفاظ الجائرة التي والله ما نطقوا بها إلا عنادا واستكبارا وإلا فهم يعلمون علم اليقين أنه أبعد عما يقولون كما قال الله له ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك والمقصود أنه كان يعيش هذا التاذي عليه الصلاة والسلام فتأتي أمثال هذه الآيات تسلية وإن يكذبوك يا محمد فقد كذبت رسل من قبلك يعني لا تجزع ولا يضيق صدرك فإن هذا هو ديدن من سبقك من الأنبياء أما شعرت كم في هذا الأسلوب في القرآن من عظيم التلطف بالفؤاد المحزون عليه الصلاة والسلام يعني لا تحزن لا تجزع لا يضيق فؤادك لا ينبغي أن تحمل همّا فإن هذا أمر سبقك إليه باقي الأنبياء والرسل عليهم السلام مثله قوله تعالى كذلك ما اتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فلست بأول متهم ولست بأول من ينسب إليه هذا الافك وتلك الفرى أن يقال له ساحر وكذاب وشاعر ومجنون يعلم الله كم كان في مثل هذا الخطاب الذي يتوجه إليه من أفواه المعاندين من شديد الوقع على فؤاده عليه الصلاة والسلام لكن الله سبحانه وتعالى يسليه بذلك ويلطف له المقام ليقول له كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فما أصابك يا محمد ليس بعيدا عما اصاب من قبلك وفي ضمن ذلك أيضا ما يتكرر معنا في هذا الفصل عظيم الحيطه الإلهية بهذا القلب العظيم قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعناية بدفع ما يحزنه والعناية بتطييب خاطره والعناية بأن يبقى هذا الفؤاد المبتهج قلب النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يزال مشرقا أن لا يزال متدفقا بالعطاء أن تبتعد عنه كل ما يمكن أن تحجب عنه هذا النور وهذه الإشراقة التي كان ينبعث معها بحمل هم هذا الدين وتبليغ الرسالة للعالمين قال الله له سبحانه وتعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون اتواصوا به هل كانت هذه وصية من أمة إلى أمة أنه كلما جاءكم نبي فعليكم بمثل هذا الكلام هل كان كلام قوم موسى وصية عهدوا بها إلى قوم عيسى من بعدهم فتبدلت العبارات جيلا بعد جيل وتناقلت الأمم أمة بعد أمة تلك الاتهامات توجه إلى الأنبياء عجبا اتواصوا به هل هي وصية كان يتناقلها الكفرة من أمة إلى أمة كانوا يتناوبون بها على حرب الأنبياء والرسل هون عليك يا محمد فقد سبقت إلى مثل هذا اتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم حسبك الإعراب حسبك الاكتفاء بما حمل قلبك من الهم فما أنت بملوم لست ملوما في حمل هذا الهم لكن يكفيك هم البلاغ هم الدعوة هم الوحي هم القرآن هم هذا الدين للأمة همي أنا وأنت عبد الله والله نعم. قال رحمه الله تعالى ومثله قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي اصبر على أذاهم فإنك بحيث نراك ونحفظك سلاه الله تعالى بهذا في آي كثيرة من هذا المعنى ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بهذه الآية وهي في ختام سورة الطور قال الله تعالى لنبيه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا هذا الفصل الذي انتخب له المصنف رحمه الله كما أسلفت مواضع من آيات القرآن فيها عظيم الحفاوة فيها عظيم المنزلة فيها عظيم الود واللطف الإلهي بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم دلالة على عظيم منزلته عند ربه وعلو قدره ومكانته صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية التي يقول الله تعالى فيه لنبيه عليه الصلاة والسلام واصبر لحكم ربك يعني يا محمد والأمر بالصبر هنا على ما كان يجده دوما من صدود وإعراض وتكذيب وليس اشقى على الناصح المحب المخلص الغيور من أن يكذب أو يرد أو ينكر عليه أمره قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقول والله يجلل الوصف عن معنى العبارة فإنك بأعيننا هل تأملت أن يقول الله لعبد من عباده فإنك بأعيننا والله ما أجلها من منزلة ما اعلاها من درجة قال الله لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا فمن كان في عين الله أي أذن سيناله من كان في عين الله أي مكانة تبوأها والله ما زلنا نقول لرسولنا عليه الصلاة والسلام من شرف المنزلة وعلو المكان ما يجب أن تمتلئ بها قلوب المحبين من أمته الصادقين في استجابة أمره واتباع دعوته الحريصين تمام الحرص على التمسك بسنته والله منزله شأنها أن تنبت في القلوب جذور المحبة وأن تزهر فيها أفانين الطاعة والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المنزلة الرفيعة التي تقرأها في كتاب الله فإنك بأعيننا والله لو قال لك عظيم من العظماء وقد تكفل بأمرك وتعهد بشأنك فقال لك أنت على عيني كم ينصرف فؤادك ملؤه الغبطة والسرور والابتهاج والاتكال على ما وعدت به من الصون والرعاية والحماية فكيف بقول ربك من فوق سبع سماوات فإنك بأعيننا أدركتم عظمة مكانه المصطفى عليه الصلاة والسلام عند ربه فإنك بأعيننا وحقه أن يكون عليه الصلاة والسلام حبه في المقل والقلوب أن يقال فيه والله إنك لفي أعيننا حبا يا رسول الله وفي قلوبنا وفاء وطاعة واتباعا ولسان حال أحدنا ما حنين الجذع أقوى من حنيني يا حبيبا عطره يا حبيبا ذكره عطر السنين صل يا رب على من أشرقت روحه في الكون بالحق المبين أطروا جمعتكم بكثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما تنبغ حبا ووفاء وشوقا واتباعا فاللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور رباه اجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على النبي المصطفى والنبي المجتبى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين